التسجيل الرابع والتسعون استمع إلى النص ثم اكتب ما تسمع الحرية قيمة مهمة في الإسلام فالإنسان يكون مكلفا إذا كان حرا وإذا أكره المسلم على فعل شيء فلا يحاسب عليه، فالحرية أساس التكليف، ولا يجوز أن تمنع حرية الناس دون حق.